إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون 119. فوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون 110. إن المتقين في جنات وعيون 111. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 أفلا تبصرون؟ وفي رزقكم وما تعذون؟ فو رب السماوات والأرض إنه لحق مثلما أنكم مثلما أنكم تطقون فأتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلاموا قوم كرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجر سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟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 قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انما ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين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 وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي ثمود إذ دين لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون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 كَمَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى وَتُلْجِنُّ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ بل لا يستعجلون فويل